بفكر فيك من كم س ن ة و بحلم تبقى في يوم هنا غيابك ض ا ر 「ありがとうございます」 I'm sorry.